أرضينكم بالحياة is واضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا you <laughs> این أرجعوا الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إن يقول لصالب فَإِنْ الله اللَّهُ سُبْحَانَهُ يه والله, والله عز ونح إلا لِلَّهِ تَنَزَّلَ فَاقَضَىٰ فقد نصر الله إن أخرجه الذين فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترمها وجعل كلمة الذين كفروا سفلاً وجعل كلمة الذين كفروا السفل بجلود لم ترواها وجغل كلمة الذين كفروا السفلة والله عزيز حكيم فَأَنَّى لَهُمْ إِنْ أَمْطَرَهُمُ اللَّهُ إِلَّا أَنْ جَعَلَهُ قَوْلًا لَكِنْ فَوْرًا اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَن يَتَوَدُّ بِجُنُونِ الذِّلَّةِ وَجَعَلَ كَنَمَتَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُفْلًا وَجَعَلَ كَنَمَتَ الَّذِينَ كَفَرُوا جُفْلا <تصفيق> فَأَ <تصفيق> M mm -hmm. وَذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعَابِينَ لَن تَبْعُدَ عَنْكُم عَلَيْهِمُ الشَّقَا وَسَيَحْنُفُونَ لَكَ لَوْس لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ <تصفيق> وَسَيَحْرِفُونَ بِاللَّهِ لَوَاسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ موسى والله يعلم إنهم لكاذبون عفا الله عن كلمة أنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أيها يجاهدون بأموالهم وأموالهم، والله عليم في المتقين. إنما يستأذنك.